روح بما حبك هايمه هايمه وتمنى زورك باطل فاطمه يا ابوها يا ابوها يا ام ابوها يا ام ابوها فاطمه فاطمه فاطمه فاطمه بد ما حد تشايم هايمه هايمه واتمنى روح بد ما حد تشايم هايمه هايمه واتمنى زورك فاطمه فاطمه يا ام ابوها Doi me fa فاطمه فاطمه يا ام ابوها ويا منار العتره لا الأكوان وجمل زهره الاكوان واجمل زهره فاطمه على الفطره شيعونه احبك فاطمه على نار المغدل مضرم المضرمه, المضرمة واتمنى زورك فاطمه فاطمه نار المغدل المضرم المضرمه واتمنى زورك فاطمه فاطمه يا ام ابوها يا ام أبوها فاطمة فاطمه فاطمه فاطمه روحي بمحبه شايمه هايمه اتمنى زورك فاطمه فاطمه روحي بمحبه شايمه وتمنى زورك فاطمة لتسجيل هذا العمل في ستوديوهات إيليا للإنتاج الصوتي والمركة يا أم أبوها يا أم أبوها فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة, فاطمة حظ حب ما, حبت ما حبتك هايمة وتتباهي يا أصل للعفوية كل معناها كفاحة الرحمن بضعت طاهي كفاحة الرحمن بضعت طاهي تقتدت كل مسلمه مسلمه واتمنى زورك فاطمه فاطمه بيقتدت كل مسلمه مسلمه يا ام ابوها يا ام ابوها فاطمه فاطمه فاطمه وحدنا حريمهايم تمننا زورك فاطمة فاطمة روحنا حبك هايمه هايمه نتمنى زورك فاطمة فاطمة يا ام ابوها يا ام ابوها يا ام ابوها يا سر الأسرار وصعب شي فسر يا زهرة الدنيا وجنان الآخرة بيت الإمام ملكة نزونت الجوهرة الامام الكنز وانت الجوهرة يا كل خادمة خادمة واتمنى زورك فاطمة فاطمة يا كل ملائك خادمة خادمة فاطمة فاطمة يا ام ابوها يا ام ابوها فاطمة فاطمة فاطمة, فاطمة بی محبتش هایم هایم وتمنى روح بی محبتش هایم هایم وتمنى زورک فاطمہ فاطمہ یا ام ابوها یا ام ابوها یا ام <مأ باطمه> لما مدرسه وكل الفضائل والحسن والاحسن من كل عبها من غير وجهها نورت محراب من غير وجهها نورت محرابها اكوان المظلم المظلمه واتمنى زوجك فاطمه فاطمه نور الاكوان المظلم المظلمه, المظلمة واتمنى زوجك يا ام ابوها يا ام ابوها فاطمه فاطمه محبتها يما من نزورك فاطمة فاطمة روحي بمحبتك هايمة هايمة بتمنى زورك فاطمة فاطمة يا ام ابوها يا ام ابوها يا ام ابوها يا ام ابوها فاطمة فاطمة فاطمه فاطمه فاطمه يا عالم ويا راضي ومرضي وجه وجهك قمر ضا ويشع ليلي يا كوثر هديه وللنبي مهدي كوثر هديه وللنبي مهدي يا اهل رب السما ال سما واتمنى زورك فاطمه فاطمه واهدها لرب السما ال سما يا ام يا ام ابوها فاطمه ما حبش حليمه هايمه من نزورك فاطمة فاطمة روح بمحبتك هايم هايم وتمنى نزورك فاطمة فاطمة يا ام ابوها يا ام ابوها النشر والتوزيع مؤسسة الخليج الاسلامية